الصلاة مع الإنسان المسلم يئيل الموت الصلاة مع إنسان المسلم يئيل الموت يعني يئيل صول نفس هاك الإنسان المسلم تي صلى هاك الإنسان المسلم الصلاة تكون معه تفهمتم قربان كلمة الشهادة للشاهد شاهد نقلي تخلص الحج في العمر نقلي الزكاة اللي كان زنجين مثلني لنقليتي يعطيني زكاة صوم رمضان مثلني نقلي كان صالغليتي يشهوم شهر رمضان أما الصلاة خلاها مع الإنسان المسلم إيه لصون نفس فكليش، شنجي الأنسان المؤمن المحمدي في هذه الدنيا الفانية محتاج لتربية ويه؟ تربية معنوية تربية إنسانية تربية إلهية تربية قرآنية تربية محمدية عليه الصلاة والسلام هالصلاقي داع روحي وإن الإنسان المؤمن المسلم واثتهاك الإنسان المؤمن المسلم قولوا جباعة يقوم أدي صلاة في النهارية خمس فرات أشواني صلاة الصب والظهر والعصر والمغرب والعشاء وخصوصا وخلأدي في وقته هاكي الإنسان يسلو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله ونبي سفاق نمطل لهاكي الإنسان المؤمن المحمدي وقت يروح لحضور الله في النهارية خمس بلاك يسوي صحبه مع الله يحمد الله يشكر الله يركع لله يسجد لله يطلب من الله صدحا له وتعالى جل جلاله في الناريه خمس فقرات اخوان الصلاة فرض عين على كل مسلم حر عاقل بالغ قالوا جماعه الصلاه فرضي على كل مسلم حر عاقل بالغ يعني اشفر فرض عين على كل مسلم حر عاقل بالغ فرضي على كل المسلم الحر يعني مو كولا احمد الله واشكروا جال اسلام قيم الكولتية موسى يقول الا لله سبحانه وتعالى جل جلاله عقل لا يكون معذور لا يكون مجنون بالغ كل بال يعني يعرف الشين من الزين يعرف الخراب من المليان ها كل الله كل فرض عليه الصلاة فرض عين معنات العين ندمت يعني هو تصلّي إن بدال أحد ما يتقصر إن بدال أحد أولا بالرفسوم يعطيه وكالة في الحج يعطيه وكالة في الزكاة يعطيه وكالة أما في الصلاة تقوم أصلم بدل أبوي أوي لشيات تصلم بدل عمي أوي لشيات أنت تصلي صلاتك نفسك بنفسك إيه لسون نفس الصلاة تكون معك يا مؤمن يا محمدي إيه خجاتي يا شيخ أنا موت إيه تصلي قاعد موتك تسلقاع صلي على جنبك اليمين يعني على خصرتك اليمين موتك على خصرك اليمين صلي على خصرتك الشمال صلي على, على ظهرك صلي على ظهرك صلي بعينيك صلي بقلبك حتى وحتى إلى بلا وضوء اطيق الصلم تجيب كلام الله سبحانه وتعالى جل جلاله و لا اله الا الله احمد لا مريض ولا عريس ولا يا السير الصبح صلاه ما في احمدينا من الساعه 10 سلامي ابي السير الظهر صلاه ما السير العصر صلاه السير المغرب السير العشاء ما مو مسلم القربان ليه ليش مو صليت اي والله طارفش باش خوجاتي له شغل الله سبحانه وتعالى يسير عليك في الهارية بالسفر قال نماذا قال فلاحا قال قزنجا قال محمد قال قرآن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لجمس الله لدي قدامك محشر آه لدي قدامك محشر وقبل المحشر قدامك قدامك قبر قدامي كفن. قدامي خفن قدامي قدامي خسيل قدامي قدامي نعش قدامي قدامي تحت التراب في القبر بتقصلي قربان هاي كسيل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم طيب ليش مصلي قربان ليش هو جاي كون يجيك شغله شيء من أحد؟ طلع اشو تروح تقري تقصي في 40 مليون وتروح لعنده كل سوالي شغري للقضاش توراك للقضاش لك مو ليس لا حول ولا, ولا قوه الا بالله زحمه دير بالك قدي ولا جنسها صلاة عصر بالقبر ما صف في برضه صلاة صفر بالقبر لا بي دير بالك على روحك ليش موصل لي ايتار بشواني خوجاتي يقل يقينك أنا أحب الصلاة أما موصلي أما تعرف أشواليه طلوا للبهانة طلوا لزوالي ببهانة أشوالي قربا والله الخوجة أحمد يقل والله موصلي بل قلبي نظيم كوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دي مجلس الله قلب المسخوي انت قلب القضيحوي حاشا لا حفظة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل بعل طارف القلب الشنظف ينظف بلا إله إلا الله محمد رسول الله ينظف بالقرآن ينظف بطريقة محمد، ينظف في صلاة الصبح، ينظر في على الصلاة، ما ينظف في ما ينظف في ما ينظف في كل مكان أنا بيت الله، بتما القلوب الله بلوب، باش يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هاك بأمانة أولاد لا تلهيك عن الصلاة ذكر الله أكبر ذكر الصلاة قربا أشد قلب الصلاة الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم سبحان ربي اهدنا الصراط المستقيم الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كلها جل جلال كلها ذكر كلها ايمان اللهم لا تحرمنا من الصلاة يا ربي لا تخلينا بلا صلاة يا ربي لا تخلينا م بلا صلاة بناتنا بلا صلاة أولادنا بلا صلاة أخوتنا بلا صلاة الصلاة الصلاة الصلاة والله والله طلّج معاة أطيب من الله شيمافي وغير بحلفان غير بربي موسى حقراس فلان حقراس علان خذي فصفي فدر لا حفله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم موسى حلفان إلا بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولله الأسباب الخسنة فدعوه بها والله والله هاك المسلم وقف يكون بلا صلاة حياة صفرية المسلم وقف يكون بلا صلاة قط في حياته المسلم وقف يكون بلا صلاة حياة سهيرية المسلم وقف يكون بلا صلاة حياة كاسي اللجلة ما في طعم ما في طعنه خلي كل زندي خلي كله أولاد خلي كله عرضات خلي كله ظلمات خلي كله أراضي خلي كله أبا القمانات خلي كله قريدي كاربيان خلي وغلي وغلي أمه بصلاة ما بي حياة صبر حياة يوم حياة زهيدر ليش صلاة ما عنده يعني إنسان المسلم اللي كان بلا صلاة طاديوك حياة يوك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مصيبة كبيرة اتروح لصلاة الصد في المحلة فافتي صلوا الله ماكي ولا بل رفيو يا حيران يا اشويه على عيني وراسي الكينجي زي قربان انت سير واين لا اله, إلا الله, محمد بلر لا إله إلا الله محمد رسول الله على راسي اطروح لصلاه الصبح الجامع فيه اربع خمس يا اشويه وفيه يا اشويه ولا بل نسوان يرتحن والمسكينه شي سيكون يجي عاجزينه لا اله الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمال آمني ويمال مزوي قرداشم ليه نماز قلبي وسنية سببنا سبب يعني معزلنا سويلة بقلن يعني المعزل الوحط نوصا لخوجاتي أشمي يسير مات خوجاتي لو يبطع بليد مئتين من مليون ديرك عن مات يسير ديزي خوجاتي يطرد على لأي أبو جهل وابو لهب إلى ساعة سنتين ويسكت الكفلة يتحد زلالي يتكلم ها سوى على سليسة ويوانا فربط مينه لحد القلب لا حوله ولا قوة إلا بالله العليم العظيم ويحالم ازوي ويحالم ازوي يا رب هول علينا يا رب لا دخل لنا بلى صلاة بحرمة الصلاة وبحرمة اهدنا المستقيم طلو تركنا الصلاة يجاب رأسنا النبي ترك إما أبو بكر ترك الصلاة لا حاجة، إما أم عمر ترك الصلاة لا حاجة، تلاقي عبر ورسم حبيبنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، غير الصلاوات المفروضة لك يصلي حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه، ترى روايات في الليل صلاة الليل حوالي مترعى يصلي حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. حوالي المترك عقربا، ركبك يسوفون، إجبالك يسوف، إذاياتك يسوف، قالوا يا رسول الله، ليش قد تبع بروحك؟ الله في الغبر ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، أشقى الحبيبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال مو أتريد أن تكون عبد شكور لله سبحانه وتعالى جل جلاله وعلى شأنه لكي هاتني صلي أن قطع درونه أشفنه كما يسعني أنا استمت على الآية الكريمة الله في القربة الله يتفضل ربما جل جلاله يتفضل كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون على خراب البيت الله سبحانه وتعالى اي فالويل لهو من صلوا منقطع اشهد ابو يصلي الصبح ويصلي الظهر يصلي العصر ويصلي المغرب وكثير يمز صليهم تقطع على بعضا الى العشر تبلش فيها لويل الصبح لويل الظهر العصر ونوايك المغرب ونوايك العشاء هل بكين خوجة فلاكوك الزيّعوا عشرين قرية قلتها في بجيبه فالي طفزة فيه عشرة لا إلهة إلا الله محمد رسول الله عين الله عليه وعلى صلاته إن بدار الفاتحة التحيات خلّك صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعرف خوجاتي صليتهم قضاها يا خوجاتك خلص روح وتسأل خوجاتك فأين آية يكتب تصريا تهطل كلن مع بعض يا زب دايب أتحب الله يكون لك بطرول وفالنهارية يقلل تتجي لعندي بيت سفر تتعطيني أنزع خمس سفرات أتحب الله بوجاتي ما تتعين الساعة قبل خمس دقائق تسكر على البد تتقل بطرول مش غير غير أكبر من الله فيه بطرول أكبر من الله من الله في خالك جنة لعله وعلى شعله امان من الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة لا حول ولا في البيت فيو عش كف لي واحد يصلي هاك الواحد زي كوني عش لي ولا بدرس هاي كيل عش لي يسون سوين ليش بودكم الصلي عائلة خوج عشتك أتقل خليك البطل سبحان الله أيك البطل يا أبو اشكان بطل راح ادور في الباتيه الساعه 10 بالليل واتفرج على جينو ومينو كجاك البطل لا تعبوا للسلام وهي حال مزوي وهي حال مزوي الله علينا هذه ثم الله قربان بعد السنة السنه المفروض ما يعرفون من بعضهم مصيبة في ميدان بيوت بي يطلسني أين يو الفرع أين سبحان الله ليش على غير شيء تعرف قربان على التكنيك ترקטור يطلش قربان كلها تتعدى وعلى جينو ميلو كلها تتعدى <تصفيق> النبي ليه يا وش بيه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مصيبة كبيرة آه يرتكبها بمصيبات. لا قربان النبي عليه الصلاة والسلام أشترى الصلاة قرة عيني الصلاة خزوري الصلاة نوعي نرحي في ذاك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا يا حبيبي يا محمد قال قربان قربا لي قدع الصلاة له ويل الويل أشي بهلاك وخوتنا ويه. المتسرين وغير المضعك قالوا الويل ويدي في جهنم يكون تحت جبير الدنيا كلها تذوبها امان ما يصلي الله Al-Salaat-A'atik iman, Al-Salaat-A'atik husur, Al-Salaat-A'atik zikr, Al-Salaat-A'atik zafar, Al-Salaat-A'atik uzdullar, Al-Salaat-A'atik La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah alaihi sallahu wa sallam. Fi yom nabi alaihi sallahu wa fil هو في السجود جاء أبو جهل نعمت الله عليك يا أبا جهل ونعمت الله على كل أبو جهل إلي يوم القيامة خرجات السعزة في أبو جهلات وارب ليجي أبو جهل ليجي قاشي الله ورسول الله أبو جهل در من ليكون لي تكون النبي في السجود جاء هذا أبو جهل قاتله الله ركب على ظهر النبي محشوب من النبي وعلى ربته كان فيه دوكس كم المرحمة شد المرحمة على اثلاق النبي عليه الصلاة والسلام النبي في السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وهذا يشد النبي عليه الصلاة والسلام جات ينفطس قالوا لأولنا الفاطمة جته هي تبكي جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو من قالوا روحك يا يا رسول الله أبو بكر الصديق هو قدن فاطمة شقلوا هذا الخنزير لعلك الله يعبع جهل قال صفيد أبو جهل يجي قاشي الله ويخلطي صلي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر قال أتقتل رجلا قال الله الفاطمة بك تبكي قال يا بنتي لا تبكي ابو جهل قال وقال نبقى تخلص الله النبي عليه الصلاة والسلام قال والله كل يبقى فيه دمار تأصلي. يا ابو جهل تكشى تحصل ولا انا والدمور ما تسلين على خده محمد مسلم انت احد